وكذلك ضرب المثل ببيت العنكبوت في قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وكذلك ضرب المثل بالحمار في قوله مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وهذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يستحيي من بيان العلوم النفيسة عن طريق ضرب الأمثال بالأشياء الحقيره وقد صرح بهذا المدلول في قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قوله تعالى وذر الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون حدد تعالى في هذه الآية الذين يُلْحِدُونَ في اسماءه بتهديدين الاول صيغه الأمر في قوله وذر فإنها للتهديد والثاني في قوله سيجزون ما كانوا يعملون وهدد الذين في آياته في سورة حاميم السجدة بأنهم لا يخفون عليه في قوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ثم أتبع ذلك بقوله أفمن يلقى في النار الآية وأصل الإلحاد في اللغة الميل ومنه اللحد في القبر ومعنى إلحادهم في أسمائه ما هو كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله واسم العزة من اسم العزيز واسم منات من المنان ونحو ذلك والعرب تقول لحد وألحد بمعنى واحد وعليهم القراءتان يلحدون بفتح الياء والحاء من الأول وبضمها وكسر الحاء من الثاني قوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو الآية هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله جل وعلا وقد جاءت آيات أخر تدل على ذلك أيضا كقوله تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة الآية قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير الآية هذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وقد امره تعالى ان يقول انه لا يعلم الغيب في قوله في الانعام قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب الايه وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول الايه وقال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الايه الى غير ذلك من والمراد بالخير في هذه الآية الكريمة قيل المال ويدل على ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن كقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد وقوله ان ترك خيرا وقوله قل ما انفقتم من خير الآية إلى غير ذلك من الآيات وقيل المراد بالخير فيها العمل الصالح كما قاله مجاهد وغيره والصحيح الأول لأنه صلى الله عليه وسلم مستكثر جدا من الخير الذي هو العمل الصالح لأن عمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة وفي رواية كان إذا عمل عملا اثبته قوله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليها أي ليألفها ويطمئن بها وبيّن في موضع آخر أنه جعل أزواج ذريته كذلك وهو قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء والقرآن يشهد لأحدهما الأول أن حواء كانت لا يعيش لها ولد فحملت فجاءها الشيطان فقال لها سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش والحارث من أسماء الشيطان فسمته عبد الحارث فقال تعالى فلما آتاهما صالحا أي ولدا إنسانا ذكر جعل له شركاء بتسميته عبد الحارث وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره الوجه الثاني أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به أي بالله بعد ذلك كثير من ذريتهما وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما كما قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم لا آدم وحواء واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه وممن ذهب إليه الحسن البصري واختاره ابن كثير والعلم عند الله تعالى قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم بين في هاتين الآيتين الكريمتين ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن فبين أن شيطان الإنس يعامل بالليل وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته وأن شيطان الجن لا من جاء منه إلا بالاستعاذة بالله منه قال في الأول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال في الثاني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وبيّن هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين أحدهما في سورة قد أفلح المؤمنون قال فيه في شيطان الإنس ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقال في الآخر وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون والثاني في حاميم السجدة قال فيه في شيطان الإنس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير والبخت العظيم عنده فقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ثم قال في شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين يمدون الإنس في الغي ثم لا يقصرون وبيّن ذلك أيضا في مواضع أخرى كقوله ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا وقوله يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وبيّن في موضوع آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين وهو قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الآية أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية تفسير سورة الأعراف ويكون لقاءنا القادم إن شاء الله في تفسير سورة الأنفال فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته